قلب كسيف قلب كسيف قلب كسيف قد يا رب جازي من سعى وارزقه خيرا وارفا في الدين والدنيا معاه قلب كسيف قد يا رب جازي من سعى وارزقه خيرا وارفا في الدين والدنيا معاه ذاك الفقير بعدما عن احتياج موجع ذاك الفقير بعدما عن احتياج موجع فمن هنا كنا له سد لفقر مانع سد اذي من سعى وارزقه خيرا وارفا في الدين والدنيا مع قلب كسيف قد دعا يا رب جازي من سعى ورزقه خيرا وارفا في الدين والدنيا معا نحن على طفل بكاج وعن ونجل الأدمع نحن على طفل بكاج وعن ونجل الأدمع وعائلة ليس له يا رب جازم سعى وارزقه خيرا وارفا الدين والدنيا مع قلب كسف قدع يا رب سعى وارزقه خيرا وارفا في الدين والدنيا مع فبالعلاقم ن بها جهد دوب رائع فبالعلاقم ن بها بالجود والفضل بدأ للخير بابا مشراب للخير بابا مشراب مستودع الخير زها أنعم به مستودع مستودع الخير زها أنعم به مستودع مستودع الخير زها أنعم, زه أنعم به مستودع يا مرحبا يا لنا سد السرور مجمعا يا مرحبا يا حفلنا سد السرور المجمعا لطف علينا جهدنا صرحا عليا مبدعا قلب كسيق قديا يا رب جازي من سعى وزقه خيرا وارفا في الدين والدنيا معا قصدك سيق قديا We've been